أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون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 وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 116. فأغويناكم كنا غاوين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 إلا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من نعيم بيضاء لذه للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كانهن بيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمدينون قال هل انتم مطلعون فَطَلَعَ فَرَآهُمْ فِي سَوَاءِ جَهَنَّمَ قَالَتْ مَا هَٰذِهِ إِن كُنْتَ تَرَدِّين نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذ خير نزلا ام شجره الزقوم انها جعلناها فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم 111. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين